بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ بَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَتَمُودِ, وتمود الذي جابوا الصخرة بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن عبك لبالمرصاد فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَنَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام وتأكلون التورة أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ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 ولا يوثق وثاقه أحد يا أجتها النفس المطمئن ترشعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي رج إ ربك الرابيةً م بجً فَدخلي في عبدي وَودخلي جَّتي